ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوح إلا نوحي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن رتبوا ولا يشفعون إلا لمن رتبوا وهم من خشيتهم مشفقون.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 وجعل من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وجعل في الأرض رواسيا تميد بهم، وجعل فيها فجاجا، وجعل فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون. وجعل السماوات قفماً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعل لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ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 لَوْ يَعْلَمُ الذين كفروا حين لا يكفون عن عَظِيمًا النار ولا لَا ظهورهم ولا تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ نَقْنَدُوا وَلَا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدًا لَّأَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِيبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين لا سلع لهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن لكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال مِن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَارِكَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحورث إذن نفشت فيه غنم القوم إذن فشت فيه غنم القوم وكن لا لحكمهم شاهدين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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رحمة من عندنا وذكرى للعابلين وإسماعيل وإدريس وذالكثف لكل من الصابرين وأدخل لهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك نج المؤمنين وزكريا إنا دار ربّه رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها تَنَافَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبِنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ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 وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ لَا تُعَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ